الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الطراط المصدرين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراه إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قاموا لا تخف قاموا لا تخف وبشروه بغلام ابن علي فأخذت امراه في صرته فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 فَعَتَوْا عَن امر رَبِّهِم فاقضتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام و ما كانوا من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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بميناها بأيدي يَعْرُون وَالْأَرْضَ بَسَطْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْكُمْ مَنْ لِشَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا الله اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ منه نذير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 فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يتعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون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 اصْطُورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَأْسٍ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَثِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بما تكذبون أفتحر هذا أم أنتم لا تبطرون اِخْلَوْهَا تَصْبِرُوا اَوْلا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَفِيهِنَّ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ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 الْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا آلَتْ مَاهِرٌ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَسْتَمَازِعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٍ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٍ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 إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما جث يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال رَكِبَ فَمَاءَ أَنْتَ نِعْمَةُ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَنَا مَجْنُونٌ أَم يَقُولُونَ شَاعِرٌ مَتَرَبَطُ بِهِ رَيْبًا مَنُ قُلْتُ رَبَّطُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَكُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ام خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَم عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَم هُمُ الْمُصِيطِرُونَ أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ سَمْعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَم لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَنُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْسُظُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوهُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِذَا رَأَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْخُوُمٌ فَرَاغٌ حَتَّىٰ يَنَالُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا ذُو نَزَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ حَصْبِ الْحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذَا بَزَغَ النُّجُومُ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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا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 فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتماروا له على ما يرى ولقد رآه نزلة الأخرى عند تدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى التدرة ما يغشى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمْ لَا تَوَلُّ الْعِزَّةَ وَمَنَاسَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَمْ تُذْكَرُوا وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضيزى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 أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 وما لهم به من علم إن يستمعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا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 اهدنا الصراط المتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى من نطفة إذا ثمى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وتمود كما أبقى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 أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبقون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله الله اكبر الله اكبر اقتربت الساعه ومن شط وَإَرَو آ يَسَ يُعْرب وَيَقولُوا صِحرُم مستُسَمِل وَكَذَّبُ وَالتَّبَعُ أَهْوى أَهُم وَكُلُّ أَمرٍ مُستَقِل وَلَقَ جَ أَهُم مِنَ الأأَبَ إَِا فِيهِ مُزلجرَر حِكمَةُ بَِغَةٌ فَمَا تُغنِدٍ النُذُرون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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزهد فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فانفق الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر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 إنا أرسلنا عليهم ريحا طرفرا في يوم نحس مستمد تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسترم القرآن للذكر فهل من مدكر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما هذه يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كذبت فمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نستبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب الأشر فيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتخبهم والطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شذب محتضر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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ نُوحٍ ۖ نَجَّيْنَاهُمْ بِثَمَرَةٍ نَّعِيمٍ مِنْ عِنْدِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نُمَيِّزُ الْأَثَامَةَ مِنَ الضَّأْنِ ۖ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ ولقد راودوه عن ضيفه فقمسنا أعينهم فذوقوا عذابه والذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابه والذر ولقد يسترم القرآن للذكر فهل من مدكر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 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكْفَرُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَنَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ مِنَ الذُّّبُرِ أَمْ يَظُنُّونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ فَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ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 وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْمَسْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الظُّهُورِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسَطَّرٌ إِنَّ الْمُسْتَقِيمَ فِي جَنَّاتٍ نَعِيمٍ في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله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 علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر لكسبان والنجم والشجر يستدان والسماء وفعها ووضع الميذان ألا تقرر في الميذان هناك كذبًا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلهة ربيما تكذبان ولم جواريهم شات في فثرك الاعلان فبأي آلهة ربيما تكذبان كل من علينا فان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقبال السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بتلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَعٌ مِّنْ نَالٍ وَنُحَاسُوا مَنَا تَنْتَقِرَانَ فَبْأَيْي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فإذا انشقت السماء فتالت وردة كالجهان فبأي آلاء ربكما تكذِّبان فيومئذ لا يُهْتَلُ عَنْ ذَنْبِهِ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 فَأَنَّى لَهُم رَّدُّهُ إِلَى الْجَنَّةِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَوْ أَتَاهُمْ أَثْنَاء فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِي مَا عَيْنَا لَكَدِرِيَانَ فيهما من كل فاتحة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكهين على فرش بطائنها من إذ تبرق وجنب جنتين دان فبأي آلاء ربكما فِهِنَّ الطَّائِرَاتِ الصَّرْفِ لَمْ يَطْمِسْهُ إِن كُنْتُمْ قَبْلَهُمْ وَلَا بَعْدًا فَبِأَيِّ آلَاءِ يُنْذِرُكُم مَّا تَكذَّبَانَ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوكَ وَالْمُرْجَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ يُنْذِرُكُم الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مجهامة فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لنضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاتهة ولخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حوض مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنتم قبلهم ولا جاء هَمَاتَكَذِبًا مُتَّكِئِينَ عَلَى رَصْدٍ حُضْنُهُ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانَ فَبِأَيِّ آلَاءٍ رَبُّكُمَا تَكْذِبَانِ سَبَّرَتْ سُورُ رَبِّكَ في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 إذا وقعت الواقعة ليس بوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت هباء من بثا وكنتم أجواجا ثلاثا فأطحاب ما أطحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والتابقون التابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سر متشهين عليها متقابلين يطوك عليهم إلزان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يخدعون عنها ولا ينزكون وفاكهة مما يتقيرون ولحم خير مما يشتهون وحور المين كأمثال النؤل المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا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 اليمين ما اصحاب اليمين في صدر محفوظ وطرفهم نضود وظل نمد ودمنكم وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عضبا أترابا لأطحاب اليمين كلهم من الأولين وكلهم من الآخرين وأطحاب الشمال ما أطحاب الشمال في ثموم وحمين وظل من يفتوم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا محرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدعوتون هوابا قل إن الأولين والآخرين لنجوعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من من الحميم فشارهون تربهم ها لا نزلهم يوما الدين الله الله أكبر الله, أكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك لهم الدين إيا تنعبد وإيا تنستعين اهدنا الصراط المتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالب نحن خلَقلَ فَلَكُ خَذِقون فَأكم تنون أَت ننتَثأك مثُون أَكم تَخنقونَهُ أن نحْنُ القالقون نحْنُ قَدزونا بينكون المكَ وما نحنُ بمسكين علىأَّ بَذلَأَم تَلَك وَنشيهك في م لا تلَون وَلاَ قَدَرٌ عَلَيْنَا مِنْ شَهَتِ الأُمُورِ فَلَوْلاَ تَذَكَّرُونَ فَتَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَنَتمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَبِأَيِّ حِسَابٍ تَتَفَكَّرُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بل نحن أفرأيكم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المذن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه مجادا فلولا تشكرون أفرأيكم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمطوين فتذبح في اسم ربك العظيم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياة نعبد وإياة نستعين اهدنا الفراط المتقين فراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين ويقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رصب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مجهنون وتجعلون رفقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغ فيه القوم وأنتم حينئذ تنكرون ولحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبطرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن واديين فروح وريحان وجننت نعيم وان ما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين وان ما كان من المكذبين تصلية جهيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح بإثم ربك العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 فعل الله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له منك السماوات والأرض يحيي ويمين وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباغن وهو بكل شيء عليم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 والله بما تعملون قدير الله. الله, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 الذي يخرط الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يفعالوهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراتهم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقوم المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبث من نوركم حين ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطلهم فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربطتم وارتبتم وغرتكم الأماني, وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وفي جد المصير الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَلَمْ يَعْقِلُوا فَمَا لَهُمْ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عليهم الأبد فقطت فقطت قلوبهم وكثير منهم فاتقون اعلموا أن الله يثير أرض بعد موتها قد لينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصفدقين والمصفدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعكوا لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله قونَ والالشوعدؤ منِن ذَوّه لَم جر وَنورُوهم والَّذين كَفرَوا وَكَذبوا بآياتن أنا إِك أفحابُ جَحيم إلَ أنمَ الحياة الددنُنْيَا عِم وَلَهُ وَزينوا وَتَكافُر ذَينَكُم. وَتَفَاخَرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثَرُونَ فِي الأموال وَالأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ كُلَّ هَامَةٍ وَنَبَاتَهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ نَخْرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور اسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض وجنة السماء والارض عدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أقاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في إذاب من قبل أن نبرأها إن ذلك الله يسير لكي لا تأسوا على وَلا فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختار فخور الذين يبقلون ويأمرون الناس بالدخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله الذين يبقلون ويأمرون الناس بالدخل ويكتمون الذين يبطلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد الله, الله أكبر الله أكبر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 لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ لِيَقومَن لَخُذَ اقْسَمَ هُنَا وُجُودَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنَّ تَنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنَّ الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُم وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والحكام فمنهم مهتد وكثير منهم فاشقون ثم قصينا على آثارهم برسلنا وقصينا بعيس بن مريم وقفينا بعيث بن مريم وآسيناه الإنجيل وادعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأبة ورحمة ورهبانية إذا دعوها ما كتبناها عليهم إلا بفضاء لضوان الله فَمَا رعوها حق لعايتها فما رعوها حق لعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجراً وكثير منهم فاتحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفليه من رحمته ويجعل لكم نورا.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 والله ذو الكرم العظيم الله الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله